جعلكم بانكم اتخذتم آيات الله هزءا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعذبون فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وَهُوَ الْكَبِيرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَانِم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا بما انذروا معرضون قل ارعيتم ما تذعون من دون الله اروني ما خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ايتون كتاب من قبل هذا او اترى من علم ان كنتم صادقين ومن اضل من مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ